أبيت مع الجراح تعذبني وأعذبها تبادلني الشعور وأبادلها هويتها وأنا لا أشك أنها تهواني تعلمني فن العذاب وأعلمها فن الصبر أوجعيني يا جراحي أوجعيني لا تراعي من بكائي وأني أوجعيني يا جراحي أوجعيني أو لا تراي من بكاء وأهيني أوجعيني واضربي في كل قطر بقتيل أو طريب أو سجيني أوجعيني إنني رغم مصابي غافل ما زلت لم يعرقت أوجعيني لم يا شاكي اني بتوahooksه كده ما تهتويني امنعي طيري من التحديق هاتي, هاتي كل ما عندك من جوار السنين وريني عيني اصناف الماس تذري المشهد واستبكي عيوني مسقي قلبي بانواع البلايا عن الهم رفيقي وقليلي وضعي قشلين لا أمتيت حتى تقتل في القلب الحزين وافتشي عرضي فإن العرض غالب هاتم النادونه لو تذبحيني أثقلي قيدي إذا ما شئت عسفا واستحل موطني دوس عريني أوجعيني إذني أزداد بأساً, بأساً كلما مع أنك في تسفيه ديني, ديني أوجعيني كل جرح منك باحر من عذاب والأسى فيه سفيني أوجعيني رب جرح تاب همّاً فازما بالنفس عن عيش المجون والتقيش رفضيش عاجر الشدن فارتقى بالروح عن وحل وقين ربما يفضي إلى العليا هبوك ويجيء الموت بالفتح المبين يا جراحي ربما أقضي انت كالقطرات في نهر يقي اوجدي رذجر في سحابها من والتضييع عيش الموجودين يادي فأنتك القطرة في, في بعض عياتهم فأسما بالنفس عن عيش الهجون والفطيسي رفطيس عاد رشدا فارتقى بالروح عن وحل وطيني